وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوق بغير واو من قوله فوق والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش وهذا والله أعلم إنما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والفالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط ألا إنه بكل شيء محيط ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخرجلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنا وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن فكيف يستبعد العقل من مع ذلك أنه يدن سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته أو يدني إليه من يشاء من خلقه فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال هذا في جميع فعل الله وصفاته يستصحب معنى عظمة الله عز وجل أكبر من أن يتصورها المتصورون أو يتحكم بها المتحكمون فلذلك إذا تكلم الناس عن أفعال الله صفاته يجب أن يتورعوا عن التحديد أو عن استبعاد بعض المعاني لأن المخلوقات في حجمها وفي أعلى أكبر شيء منها لا تساوي شيء أمام ذات الله عز وجل فلذلك لا ينبغي أن يتحكم الناس فيما يتعلق بأفعال الله وصفاته وضرب الشيخ رحمه الله مثلا لذلك ما يتعلق بالنزول والقرب كثير من الذين أول النزول يستبعدون ذلك لأنهم تصوروا النزول على نحو ما يعرفونه في الخلق في حين أنهم لو, تتع... لو تصوروا أو لو قدر الله حق قدره في أذهانهم وفي قلوبهم ما استبعدوا ذلك من شيء من ذلك في الله عز وجل فإن ذنو الله من خلقه وانزوله إلى سماء الدنيا أمر يعقل في العقول السليمة لأنه أخبر به الله عز وجل والله سبحانه لا يعززه شيء وهو فعال لما يريد وفعله ليس كفعل خلقه وكل ذلك أمر متعلق بعظمته سبحانه فمن التعظيم لله عز وجل أن نؤمن بما ذكره عن نفسه من أفعاله من النزول والدنوب والقبض والبسط ونحو ذلك من الأمور التي هي دليل الكمل دليل الكمل لأن من نفاه ولا قد أن يصف الله بشيء من العكس لسيما أن الله أشبت لنفسه هذا الكمل مع أنه معلوم بمداه العقول وإن كان لا يعلم على جهة التفصيل إلا بالخبر لكن على جهة الأجمال العقول تدرك هذا أن العظيم سبحانه الذي هو بكل شيء محيط والذي لا يعجزه شيء والذي المخلوقات أمامه لا تساوي شيئا أنه يفعل هذه الأمور بقدرته وأنه سبحانه مدى ما أخبر بها عن نفسه فهي حق حقيقة على ما يريق بجلال الله وأن لهذه الأفعال وجود حقيقي لكن لا ندرك كيفية نعم وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك وضحك من وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قولا شهدت بإذن الله أن مفمد الرسول الذي فوق السماوات من علو وأن أبا يحيا ويحيا كلاهما له عمل من ربه متقبل وأن الذي عاد اليهود بن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسله وأن أخى الأحقاق إذ ظام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب, عند كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري وغيره وروا ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه روسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه وروا مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استاع أن يظهروه أن يعلوه طبعا من معاني, من معاني الظهور العلو أما حصر الظهور بالعلو فلا أظنه مقصود الشهر إنما قصد من معاني الظهور هنا العلو ولا في الظهور فهو أشمل من العلو العلو من لوازن الظهور نعم فهذه الأسماء الأربعة متقابلة إسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته وإسمان لعلوه وقربه وروا أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت فاستسقلنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحاب ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ويحك اتدري ما الله إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال باصابعه مثل القبه وانه لا يط به اطيط الرحل الجديد بالراكب وفي قصه سبع وفي قصه سعد بن معاذ يوم بني قريظه لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسلى ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تقهر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز فقال ويلك أتدري من هذه هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أخرجه الدارمي وروا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات فوقية ما لا ينحصر ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالق للعالم لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده نقف هذا الحد لأن المؤلف بعد ذلك الشارح سيفصل في تقرير العلو والفوقية لله عز وجل وكل ذلك ردًا على المؤولة لا سيما أن مسألة الفوقية أو إنكار الفوقية الذاتية لله عز وجل والعلو مما وقع فيه طوائف من أهل علم من المنتسبين للحديث والفقه وغيرهم خاصة من الأشاعر الماتردية فإن من أعظم ما تابع فيه الجهمية موضوع العلو والفوقية وهذا أمر جعل السلف يحشدون له كثير من المؤلفات والأقوال والمناظرات والكتب ويستطردون فيه كثيرا لأنه مما عنث به البلوى وانخدع به كثير من عامة المسلمين لأنه قال به بعض المنتسبين للعلم والمنتسبين للسنة ولله الأمر من قبل ومن بعد فعلى أي حال سنأخذ ذلك إن شاء الله في الدرس القادم وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم إيه هذا قول إبليس ما إبليس إبليس إيه. ما استطاع يقول من فوقهم لأنه أعرف, أعرف من المشركين بالله عز وجل فهو يعرف رب لكنه عصى ربه فهو ما جرى أن يقول من فوقهم خوفا من الله عز وجل أي لا هو في مسألة التنظير على الموجودات لأنهم أي أهل كلام ما أنكروا العلو إلا على عموم الموجودات قالوا مثلا لا يمكن أن يكون فوق إلا في جهة والذي في جهة لا بد أن يكون مقابل والمقابل لا بد أن يلزم من مقابلته حدود ومسافة وإلى آخر فهو يلزمهم بلزماتهم يقول إذا ما قلتم على, على قولكم أنه لا يمكن أن يكون فوق فلا بد من مقواعدكم أنتم أن يكون ضد الهوق إذا قلتم له وجود أو تقولوا لا وجود له الشيء الذي لا يوجد لا فوق ولا غير فوق يكون معدل هذا قصد فهو أراد أن يزلهم بقواعد عقلية ولا المفروضة للسنة لا يحتاجون لها بالنور ولا يقولون بها لأن مسألة الفوق والسفل مسألة نسبية حاكما للمخلوقات حاكما للمخلوقات لا تحكم غير المخلوقات لا شك لكن هم نظرا لأنهم أخضعوا أفعال الخالق سبحانه عز وجل وقاسوها بأفعال المخلوقين وصفات الخالق قاسوا بصفات مخلوقي فتحكموا بإنكار العلو والفوقية لأنه يلزم منها يزعمهم وجود الذات طبعا وجود الذات حقيقي لكنهم لا يريدون إثبات وجود الذات وإذا لازم إثبات وجود الذات لازم إثبات لوازم الذات من الكم والكيف والحدود إلى أخيره والمسافة طبعا كل هذا إيش أخذوه من باب قياس المخلوقات فهو أراد أن يلزمهم بقياسه وأكثر المسائل التي ستأتي في في الرد التفصيلي في الداسة اللاحية حق إن شاء الله كلها من هذا الباب من باب الإزام العقلي على قواعده من عقله وإلا فالناس تكفيهم الناس الذين على الفطرة والعقل السليم تكفيهم براهين القرى وهي براهين عقلية قاطعة إضافة إلى خبر عن الله عز وجل يقبل الجدل نعم أولا ليس كل ما ورد ما ذكر المحقق أنه ضعيف طائف أنا كنت أريد أن أعلق عن هذا لكن خشيت حقيقة تشويش يعني معنى أنه نحتاج إلى أن نطيل إذا أشرنا إلى بعض الأحاديث التي قال بها المحقق أنه أنها ضعيفة ضعيفة وقد ما أدري هل أهمل بعض الطرق الصحيحة التي قال بعض العمة أنها صحيحة أو أنه حكم على السند الموجود يعني لا أستطيع أن أحكم لكن بعض الحديث التي ذكر أنها ضعيفة ليس ضعيفة ولها طرق أخرى صحيفة ولا شواهد تعبدها ومن أراد الاستيزابة في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب صحيح التوحيد وصفات الرب لابن خزين خاصة الحديث التي مرت في الجزء الثاني حديث الأطيط وحديث الأوعال وحديث هذه ذكرها ابن خزيمة تفصيلا وذكر طرقها والروايات فيها فأنصحكم بالرجوع إلى الكتاب هذا السؤال في دعاء القنوت يقول بعض الأمة في دعاء القنوت يقولون يا من لا تراه العيون ولا يصف الواصفون هل الحقيقة العبارة ما تنبغي ما ينبغي أن تثلى هذه العبارة لأن كلمة مجملة فإن كان المقصود لا تراه العيون في الدنيا فهذا صحيح لكن العوام قد يفهمون إن كان الرؤية مطلقا في حين أن الله عز وجل تراه عيون المؤمنين يوم القيامة في الأوصار الله أن يجعلنا جميعا منهم وكذلك قوله لا يصف الواصفون كذلك إذا ليس بحق على الأطلاق فالواصفون يصفونه بواصف به نفسه والعقول السليمة والفطر السليمة تصف الله عز وجل بالكمال تصفه جمالاً وتصفه تفصيلاً بكل ما ورد في الكتاب والسن فأظن هذه العبارات من أدعية المتكلمين أو شبيهة بأدعية المتكلمين للأولى اجتنابها الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن العقيدة التحوية وصلنا إلى كلام عن العرش أو الكرسي صفحة كمب أول صفحة المقطع الثاني فإن لا نسلم أنه قابل للفوقية نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم, حتى يلزم من فيها ثبوت ضدها الكلام في صفة العلو لله عز وجل وصفة الفوقية وقوله أنه قابل أي الله عز وجل وهذا افتراض لكلام المعترضين نعم قيل لو لم يكن قابلا للعلو والخوفية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فمتى أكررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر, وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب نحتاج إلى أن نقف عند بعض المصطلحات هنا من أجل أن يتسلسل الكلام في أذهانها فيما بعد لأن ستتكرر بعض المصطلحات في كلام لاحق أولا قولهم لا نسلم أنه قابل للفوقية هذا قول أهل الكلام الفلاسفة والجهمية وكثير من المعتزلة وكثير من المتكلمين الذين سيروا الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة أمثال الرازي والجويني في أول أمره وكثير من المتكلمين هؤلاء ينكرون الفوقية لله عز وجل ويؤولون ما ورد في النصوص من الفوقية وللعلو لله سبحانه بأمور معنوية وبعضهم ينكرها بالكلية كغلاف الجهمية ثم اتكأوا بذلك على أوهام ليس لها أصل لذلك أن مسألة الفوقية والعلوم لا يجوز في حق الله عز وجل لا يجوز الإنسان ينتفلسف فيها لأن القول بأنه قابل للفوقية أو غير قابل هذه مسألة لا ينبغي أن تارد مع النفس أبدا قبول وعدم قبول نحن نقول بأن الله عز وجل من صفاته أنه علي على خلفه وكذلك من اسماء وأنه القاهر فوق عباده وأنه في السماء كل هذه معاني جاءت بلسان عربي مبين أراد الله بها حقيقة معناه والله وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة لتكت تحصل فنقف عند هذا النصوص ونعلم أنها حقيقة فقط ولنأتي بأمور تشكل وتثير وتلبس كلمة قابل غير قابل من الذي يفرض القبول او لا يفرضه ثم القبول يأتي يعني مسألة القبول عدمه ثأتي من لو ان احدا من الناس او احدا من الخلق يفعل شيئا تجاه ربه عز وجل في هذه الامور وهذا لا يمكن ويستحيل والله عز وجل هو القاهر فوق عباده ولا تحكم الى احد فيه فلذا جاء بعبارات أطلقها المتكلمون والفلاسفة قد تنطل على كثير مما من لنسى عنده فقر لعقيدة السنة. فقولهم مثلا القيام بالنفس وعدم بالقيام بالنفس طبعا يقصد طائم بنفسه أي أن الله عز وجل له وجود غير وجود المخلوقات وأنه غني عن مخلوقات لا يحتاج إليها وهذا أمر بدهي فطري فهو سبحانه هو الغني والله عز وجل أكده وأكده رسول صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجة إلى أن نعمل العقول الضعيفة في مثل هذه الحقائق الكبرى التي تقتضيها الفطرة ضرورة وورد النص بها قطعا فالقيام بالنفس يكسب به الوجود الحقيقي الذاتي الذي يستغني عن موجود آخر أو عن المخلوق أقول هذا فطري لا يحتاج إلى تقريب إذن فقول فلاسف بأنه قائم بنفسه وقائم بنفسه هذا كله خبط وخلط لا يجوز الاعتماد عليه إنما السلطة الضر للرد على هذه المسائل من أجل أن يقرروا الحق حق القوم أنفسهم يقيموا الحجة عليهم بأدلتهم وبراهينهم وكذلك قوله غير مخالفة العالم هذا أيضا آن بدهي وأنه موجود في الخارج المقصود في الخارج أي خارج المخلوقات أن وجوده سوى جمس وجود المخلوقات وأحيانا يعبر الفلاسفة عن الوجود في الخارج أي في خارج الأذهان وهذا أيضا افتراض مثلسفي لا يعقل فالإذهان ما في الأذهان لا يقبل التحقيق لذا كان له وجود فعلي والوجود الفعلي إن كان في عالم الشهادة فقد ندركه بحواسنا أو يأتي به خبر الغيب وإن كان في عالم الغيب فلا ندركه إلا بخبر الغيب إن كان الوجود الذي تتصور الأذهان يتعلق بأمر وجودي فعلا وفي عالم الشهادة تدركه الحواس فهذا أمر يصدق ما يلد في الأذهان من تصورات وإن كان ما يلد في الأذهان يتعلق بأمر الغيبي فإن الأمر الغيبي يقر به بما جاء في الخبر لا بما في الأذهان نعم لأن تتصور أشياء قد يكون له وجود وقد لا يكون له وجود فلا سبيل ل... إلى تحقيق وجود الموجودات التي تتصوره الأذهان إلا بالحواس أو بخبر الغيب وما تدركه الحواس لا جدال فيه وما لا تدركه الحواس لا يمكن, لا يمكن أن يثبت أبدا إلا بخبر الغيب وما تتوهمه الأبهان في التي لا تدركها الحواس لا يمكن أن تفهم كيفياته أبدا لا يمكن أن تفهم كيفياته أبدا فعلى هذا قولهم أنه موجود في الخارج يقصدون به أن الله عز وجل موجود خارج المخلوقات وهذا كما قلت أيضا أمر فطري بدهي لأن الله ليس حال بمخلوقاته وهو عز وجل الأحد الصمت فلا يمكن أن تتصور الأذهان المجبورة على الفطرة ولا العقول السليمة إلا أن الله عز وجل في غير ليس في مخلوقاته كلمة خارج داخل هذه كلمة فلسفية يجب أن نتفاداها لأن معناها مفهوم بالفطرة والضرورة والنص السليم لكن اللفظ فيه لبس وليس وجود ذهنيا نعم هذا حق الله عز وجل وجوده وجود فعلي بأسمائه وصفاته وأفعاله وليس وجود ذهنيا كما يتوصور الفلاسفة والجهمين ثم قال بل وجود وخارج الأذهان قطعا يعني بمعنى أنه لا يكون وجوده فيما تتخيله الأذهان وقد علم العقل كلهم بالضرورة أنما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارجه هذه أيضا افتراض تكلم به المتكلمون وقالوا إما داخل العالم وإما خارجه فلما قالوا هذه الكلمة وردت عليهم وظلات كثيرة لأنهم لما قالوا أنه خارج العالم أو أنوا افترض أنه خارج العالم اضطروا بأن يكون له وجود حقيقي وأسماء وصفات وأفعال فلما اضطروا نفوا فقالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارج تعال الله عما يزعر مع أن هذه مسألة لا تتصور عقلا مع أن نقول أن هذه الأمور يجب لا نخب فيها لكن لما خاضوا نضطر لتقرير الحق الفلاسفة والجهمية والبعض المعتزلة وكثير من المتكلمين المتأخرين كالرازي والجويني خاصة زعموا أن الله لا داخل العالم الذي لداخل العالم ولا خارجه يكون له وجود طبعا من هنا اضطروا لنا في العلو كيف أو ترون كيف هذه التصورات الوهمية التي تصوروها حقائق أدت لهم إلى أمور اضطرتهم إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وإلى تعطيل نصوص الشر لأن لما قالوا لداخل العالم ولا خارجه جاءتهم النصوص الوالدة بأسماء الله وصفاته وفعاله والتي تدل على وجود حقيقي لله عز وجل يليق بجلاله فلما جاءت هذه النصوص صرفوها عن معناها ليبقى الحكم الوهمي عندهم سليما ولا يمكن أن يسمع المهم هذا معنى لا داخل العالم ولا خارجه فلذلك المؤلف قال لا يمكن هذا فلابد أن يكون كل موجود إما داخل العالم وإما خارجه نعم وقد علم العقلاء كلهم بالضروره ان ما كان وجوده كذلك فهو اما داخل العالم واما خارج عنه وانكار ذلك انكار ما هو اجلى واظهر واجه ما هو اجلى واظهر الامور البديه البديهيات الضروريه بلا ريب بالطبع وبالضروره نجزم بأن الله عز وجل ليس داخل العالم بذاته ليس داخل العالم بذاته لأن هذا يؤدي إلى الحلول للاتحاد ويؤدي إلى التباس الله عز وجل أو تلبسه بصفات النقص وهذا لا يقبل بجلال الله وكلمة خارج العالم أيضا كما قلت تجب أن تفاداها لكن معناها صحيح لأن الله عز وجل وجوده غير وجود المخلوقات لأن الله ليس كمثله شيء وهو القاهر فوق عباده وهو بكل شيء محيط سبحانه نعم فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبيا وإذا كان المباينة, المباينة يعني بها أن الله عز وجل غير خلقه مباين لمخلوقاته ليس هو المخلوقات وليست حال فيه ولا حال فيها مباين يعني وجوده غير وجود المخلوقات هذا معنى المباين نعم وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المهكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعا أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات فقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه أصعد الكلم الطيب الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه كقوله تعالى برفعه الله اليه وقوله اني متوفيك ورافعك الي السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير انه علي حكيم السابع التصريح بتنزيل الكتاب من كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد قل نزل الروح القدس من ربك بالحق هاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وَلَهُ مَنْ في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له تفرق ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك ان الله عز وجل له الملك كله له الملك كله لكن فيما يتعلق بالعنديه اي اختصاص او تخصيص بعض المخلوقات العنديه لله عز وجل او بانها عنده فان هذا خص به بعض المخلوقات ما يدل انها اكثر رفعه واعلى من غيرها نعم ها الملائكه نعم وغير الملائكه باب النبيين وين في الايه في الست مما ملائكه عندكم نعم ملائكته عند مماليك المماليك العبيد لكنه يمكن تعري تعبير مترادف احد عنده الملائكه الملائكه هي صح الحقيقه نعم ملائكه صح لأن مماليكه مرادفه لعبيد مماليكه وعبيد إذا كان احد عنده الملائكه فلعلها صح نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون ونكسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في ذلك المكان الذي هو عرفة في ذلك اليوم العظيم الذي جمع شرف الزمائنين يوم عرفة وكونه يوم الجمعة نعم قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول لأعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأبصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلقظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فمن نفى العلو من الجهمية فهو, فرعون فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف في الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مراب الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم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 رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا و... يقصد بهذا أن الجهمية قالوا يلزم من نفي الرؤية نفي الناس العلو والجهة وسائل الصفات الأخرى الذاتية والفعلية ويزم من إثباتها إثبات الصفات بما فيها العلو والفوقية ويشير بهذا إلى تناقض المتكلمين الذين سايروا الجهمية من وجه ثم خلفوهم من وجه آخر سايروا الجهمية في إنكار, في إنكار الفوقية ثم أثبتوا الرؤية وهم الأشاعر أو متكلمة الأشاعر وما تريدين فلما أثبتوا الرؤية قال لهم, أو قال لهم الجهمية أنتم بهذا تنقضتم لأنكم حينما أثبتتم الرؤية يلزمكم أن تثبتوا جميعا ما أثبته السلف وهذا قالوه فعلا ليس هو مجرد افتراف أم اعتزلوا لما قالت لهم الأشاعر بإثبات الرؤية وقالوا إن الله يرى يوم القيامة وأن الحديث ذلك صريح لا يمكن ردها قالت لهم الجهمية إذن إذا قلتم يرى يلزمكم تثبت جميع ما نفيتموه وأولتموه مما أثبته السلام مثل الفوطية والعدو لأنه لا يمكن أن يرى إلا من جهة ولا يليك أن الله يرى من أسفل لابد أن يرى من أفضل جهة يمكن أن يرى فيها وهي الفوق وصرخت بذلك النصوص فألزموه يعني بمعنى أنهم نقضوا جميع أصولهم التي بنوها على ذلك. ثم أنهم قالوا يلزم من إثباتكم للرؤية إثباتكم لجميع الصفات لأنه لا يرى إلا موصوف جميع أنفسهم قالوا للمعتدل الأشاعر والماثرودية إذا أثبتتم الرؤية يلزمكم أن تثبتوا جميع الصفات التي أثبتها السلام لأنه لا يمكن يرى إلا وموصوف وموجود وجودا ذاتيا مغايرا للمخلوقات وله صفات أفعال وهذا الإلزام صحيح من ناحية العقلية طبعا لم يستفد منه لكن الأشاعر اضطربوا فجاءوا بكلمة سبق الكلام عنها لما قال لهم ذلك قالوا بقول عجيب لا يصدق لا عقلا ولا يمكن أن يتوهم لما أزمه الجهمية بذلك قالوا بكلمة عجيبة قالوا يرى إلى غير جهة طبعا هذا لم يرد في الكتاب السنة ثم انه ورد التصريح بانهم يرونه من فوقه وانهم يرونه سبحانه وتعالى عز وجل كرؤيه الشمس والقمر في وضوحها وبيانها وعدم الشك فيها وعدم تمارغها ف هذا معنى قوله طرد الجهميه الت ايش النفيي نعم النفى الرؤيه نفى الصفات ومن أثبت الرؤية أثبت الصلاة نعم وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل على المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنهما روى شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه, سمع أبا حنيفة قال أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل انتهى ولا يلتفت إلى من, يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم وقصة أبي يوسف في استثابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورا رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره وعن الملاحظ في تاريخ نشأ في المذاهب الكلام أن كثيرا ممن تمذهب من المعتزلة كانوا على مذهب أبي حنيف وأن مشاهير الجهمية المنتسبين إلى المذاهب ومشاهير المعتزلة لوائل انتسبوا إلى مذهب أبي حنيف كما أن كثيرا من المتكلمين الذين نشأ مذهبهم على طريقة بن كلاب كثير منهم كانوا بين شافعية وأحناف بين شافعية وأحناف وهذا لا يضر بأصول المذاهب نفسها لكن هذا من باب العلم بالواقع الذي حصل وإلا فلإما الأربعة كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة وأوائل تلاميذهم كذلك لكن إذا أردنا أن نؤرخ لدخول المذاهب الكلامية على الفرق على المذاهب نجد أن الأحناف هم أول من تأثر بمذاهب الجهمية وعلى رأسهم ابن الثلج وأن أيضا الشافعية وجد في أوائلهم من دخل في مذاهب الكلابية الذي هو أصل مذهب الأشاعر والمات الرجيل ثم بعد ذلك انتشرت المذاهب الكلامية في جميع المذاهب في بعض المالكية ثم في بعض الحنادل نعم ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله أثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سكف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مده بل هو من أرض للكلام وأسمجه وأهجنه فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصى ولو قال قائل الجوهر فوق كشر البصل وكشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوث الذي بينهما فالتفاوث الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قصة يوسف الصديق عليه السلام أه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقوله تعالى آه الله خير أم ما يشركون والله خير وأبقى وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات ومن أثبث البعض ونفى البعض فقد تنقص وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه فإن قالوا بل علو المكانة للمكان فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسية والروحانية كما يستعمل لفضظ المكان والمننزل فيكة الجسماليةيع المكانة تقال في الأمور المعنية والمكان تقال في الأمور الحسين نعم. فإذا ق لك في قلوبنا منزلة ومنزلة خلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلةقلان كما جاها في الآطر. إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك فإذا عرف ان المكانه والمنزله تانيث المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في النطق والمعنى وسابع له فعلو المثل فعلو المثل الذي يكون في الذهن يسبع علو الحقيقه اذا كان مطابقا كان حقا والا كان باطلا فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء قيل وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى محسن نكف عند هذا المقطع لأن المقطع التالي مستقيل وفي تفصيلات أخرى خلاصة أن الشارع أحمد الله سلك في الرد على الذين أنكروا العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى مسلك التفصيل واستقصاء لدلة والبراهيم العقلي والنقلية وهذا مذهب السلف في الأمور التي يتلج فيها القضايا بينهم وبين المخالفين ذلك أن من عادة السلف إذا كانت الشبهات خفيفة أن يرد عليها بإجمع وإذا كانت كبيرة ومعضلة ويكثر فيها الكلام وتعملها البلوى بل زادوا في التفصيل فيها إلى حد حشد الأدلة العقلية والنقلية بتوسع كما فعل الشارح تابعا لمن سبقه خاصة ابن القيم وأكثر ما ذكره, بل ما ذكره قبل قليل منقول عن الصواعق المرسلة من فرعون الآية تقول على فرعون أفضلهم كبير موجودين ما هو العلوك ذلك تعلمون أسلام قال بعض السلف ذلك وقال بعضهم قال عكس ذلك يعني هذه محتملة بعضهم قال فعلا أن فرعون فهم بفطرته أن الله عز وجل فوق وأنه بذلك أراد أن يغالط في مسألة الوصول إلى الله عز وجل وبعضهم فهمه بالعكس وقال إنه أراد بذلك أن ينكر دعوة موسى بأن الله فوق السماوات وهذه بعيدة في نظري إن المعنى الأول صح وهو أن في العون يعرف أن الله فوق السماوات في الأرض لكنه أراد أن يعني يوهم الناس من بمثل هذا الإهار ليقول أنه ليس هناك رب لكم غيري فعلي حال أقول أن الأمر أو قصة موسى تحت من المعنيين وفي كل المعنيين دليل على إثبات العلوم لله عز وجل يقول في الدليل الرابع عشر التصريح بلفظ الأين غير واضح الاستدلال به يقصد بها أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند الحاجة أين الله كما سأل الجارية أين الله هذا معنى الأين ولا يمكن أن يسأل أين الله إلا إذا كان الله عز وجل موصوف بشيء من ما يكتضي السؤال وهو العلوم لو كان الله حال كما يقولون أو أن الله ليس له وجود إلا معنوي ما جاز السؤال بأينه لأن الشيء معنوي الذي يوجد في كل شيء أو في الأذهام فقط ما يسأل أين هو ثم أيضا يقصد بالسؤال بالأين أن السؤال ترتب عليه جواب أقره النبي صلى الله عليه وسلم أول النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله ثم جاء الجواب بأنه في السماء مع رفع اليد مع رفع الأصبع مع نشاره للعلوم هذا معنى قوله التصريح بلفظ الأين أي السؤال عن الجهة وهي الجهة الفوق والعلوم والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طحوية وصلنا إلى الصفحة كم 399 8. ليس كذلك ها؟ المقطع الثالث وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثالث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة أما ثبوته بالعقل فمن وجوه أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائناً من الآخر كلمة قائم به كثيراً ما يعبر عنها الكلام لما يتعلق بالصفات وهو كثير من الأمور الغيبية ويفصدون بها لزوم لزوم الشي للشي يعني الصفات ملازمة للمنصوب وأحياناً يعبرون عنها بأن القائم بالشي هو الذي يعد جزءاً من جزء يعد جزءا من أو غير مفصل عنه وأهم أو أبرز تعبيراتهم بالقائم بالشيء أي اللازم له الحاصل منه أو الحاصل فيه الشيء اللازم له أو الحاصل منه أو الحاصل أحادث فيه الذي لا ينفصل عنه وهو تعبير فلسفي ينبغي انتفاداه المسلم إلا عند الضرورة عندما يضطر للرد نعم الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خالجا عن ذاته والأول باطل أما أولا فبل اتفاق وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا محل للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا والثاني يفتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينة مباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل, والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة طبعا هذه الأمور بدهية وتكرير البدهيات كثير ما يشكل ولولا أن المؤلف ساقه هنا في الرد على أناس ممن ينتسبون للعلم أو ينتسبون لأهل العلم ويفتن بهم كثير من المسلمين خاصة في تلك العصور التي كانوا فيها أعلام ينظر إليهم نظرة كبار وإعجاب أمثال أبو المعالي الجويني قبل الرجوعه والرازي قبل الرجوعه والغزالي والشهرستاني والبغدادي وغيرهم من أولئك الذين كان الناس ينظرون لهم أو كثير من الناس ينظر لهم نظرة إكبار وعجاب فوجد منهم هذا التلبيس فاضطر السلف أن يردوا على هذه المقولة دفعا للنفس وإلا فالمفروض أن لا يتكلم المسلم بهذه الأمور بغير ضرورة قصوى خاصة في الأماكن العامة والدروس العامة ولذا نجد أن الذين تصدّوا لهذه الردود أحيانا يقولون أشياء غير لائقة بإمكانهم أن يعبدوا عنها بتعبيرات أسهم لكن الحرص على الرد والإمعان في رد هذه الشبهات جعلهم يقعون في مصطلحات وتعبيرات استعملها الخصوص فمثلا في الصفحة التي سبقت هناك عبارة ما ينبغي طالب العلم يستعملها أبدا وهي ما ذكره قوله أما ثانيا فإلى أنه يازم أن يكون يعني الله عز وجل محلا لكذا وكذا المفروض أن يعبر بتعبير يدل على المرال مجمل كان يقول أن يكون محلا لما لا يليف خلاص كافر لأن أي, أي إنسان مطبوعا على الفقرة السليمة ينخر من أن يعبر عن الله بما لا يليف دون ذكر العبارات التي تشكل. يشكب تكع في حرج المسلم وهو يقرأ أو ينظر يعني يجد حرجا شديدا أن يحكيها حتى وإن قالها هؤلاء الملبسون ذا فإن تقريب هذه الأمور أحيانا يوجد شيء من الإشكال عند الناس الذين هم على الفطرة والفطرة السادة فلا يرجع إليه المسلم إلا عند الضرورة القصوى في دروس خاصة جدا في دروس العقيلة ونحوها وأن يؤمن فيها عدم وجود الأحداث الصغار وعدم وجود العوام الجهال وعدم وجود قليل العلم الشرعي من المثقفين المغرورين ونحوهم نعم وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أب المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف القط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة ضرورة تطلب العلو لا يلتفث يمنة ولا يسرح فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم ابو المعالي على راسه ونزل واظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني اراد الشيخ أن هذا ام ان هذا امر فطر الله عليه عباده من غير ان يتلقوه من المعلمين يجدون في قلوبهم قلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو وقد يعتبر وأن هذه الضرورة يدركها كل, كل إنسان ما فقط كل مسلم بل كل إنسان كل إنسان يعرف الله عز وجل يدرك هذه الضرورة وهي اللجوء إلى الله عز وجل والتوجه إليه بالنظر إلى العلو بالتوجه إلى العلو سواء كان توجه فعلي أو توجه قلبي والناس في هذا الدرجات فالمسلم الموكن الصادق المتقل لله وجل في كل أموره دائما يستصحب هذه الحقيقة وهو أنه يتوجه إلى الله علو حينما يتوجه إلى الله عز وجل يتوجه قلبه وجوارحه أما قلبه فهذا أمر دائم أما جوارحه فعند ما يدعو أو عندما يعبر عن شيء من كمالات الله عز وجل يجد أنه يشير إلى الله حتى أحيانا دون أن يعني يتقص يشير بفطرته أما العاصي والكافر وغيرهم فأنهم عند الضرورة أي عند المفاجات أو عند الأمور الملحة أو عند الضر عندما يمسهم الضر أو الأمور التي يعني يحتاجون فيها إلى أو يفطنون فيها للجوء إلى الله عز وجل يجدهم بفطرتهم تتقتل تتوجه قلوبهم وجوارقهم إلى الله عز وجل حتى عند المفاجأة التي ليست طال أن فيها بسرعة عند المفاجأة إلى أمر يجد أنه متوجه إلى الفور إلى الله عز وجل إلى العلوم لجوارقه وبقلبه بل حتى الحيوانات الحيوانات لو تأملتموها عند ما يمسى شيء من الضر خاصة عند النازل عند الموت أو عندما تفقد شيئا من الأمور الغالية عليها كان تفقد ولدها وغيرها تجدها تشخص ببصرها إلى الله عز وجل إلى السماء هذا أمر فطري يدرك في الحيوان وفي الإنسان لكن الفلسفة أحيانا تضيع الحقائق الفطرية وتضيع الأمور التي تضيها العقل السليم ودليل ذلك أن الناس إذا تمادوا في الفلسفات ينكرون البدهيات التي أمامهم المشاهدات فضرع عن البدهيات العقلية لأنه يوجد من الفلاسفة من يعني يذهب إلى الشك في وجوده هو طيب هذا مذهب من المذهب فالناس ليس في أوهامهم وظنونهم ليس فيها دلامة والعقول لا تنضبط بشيء ومن أضل الله عقله فلن يهتدي للحق إذن فليس فيما يوجد من شدودات كما يوجد عند المتكلمين والفلاسفة دليل على ما في الفطر والعقول السليمة إنما الدليل ما, في ما عليه جمهور العقلاء وما تقتضيه نصوصه الشرعية والفطرة السليمة التي عبد عنها أصحاب السذاجة السذج من الناس إذا اختلف المتجادلون فليلجأوا إلى ما عليها أهل الفطرة السليمة الذين لم تدخلوا الفلاسفات ويجد عنهم حقيقة الأمور الفطرية نعم ليس عندهم فق شرعي لكن الحقيقة الأمر الفطرية تجد عند السلج السالمين من الأهواء السالمين من البدع السالمين من من الفلسفات الدخيلة تجد عندهم كثير من الحقائق التي يماري فيها أهل الأهواء سواء ما يتعلق بوجود الله عز وجل بعلوه سبحانه بفوقيته أو ما يتعلق بأسماءه وصفاته وأفعاله نعم وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان, بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليس ليس منكم ولا منا يوافقونا على هذا نعم هذا ما شرق لي سابقا من أن عامة الناس الذين هم على الاستقامة في الأصل ولم تدخلهم الفلسفات هم الذين يعتدوا بفطرهم السليم طبعا قبل ذلك يكون الأمور العقلية العميقة لكن هذه ليست محل الخلاف أغلب الخلاف في الأمور البدهية والأمور العميقة التي تعامل في الفلسفة ناتجة عن الخلاف البدهيات هذه مسألة ينبغي أن تفهموها أغلب الأمور التي تفالسف فيها المتفالسهم وتكلم فيها المتكلمون ودوخوا فيها أنفسهم ودوخوا فيها المسلمين راجعة للبدهيات فإذا, فإذا أسقطنا أصولا بالبدهيات سقط جميع سقطت جميع الفرعيات التي خرعوا عنها فمثلا كثير من الأمور التي أول فيها الصفات راجعة إلى مسألة العلو وإلى مسألة, مسألة الاستوال لله عز وجل وإلى مسألة الكلام هذه الأمور الثلاث هي التي ندور عليها أكثر تأويل مؤولة من الجهمية والمتازلة ثم أهل الكلام بعد ذلك وغيرها تبعا ثم هذه الثلاث كلها تدور على مسألة واحدة وهي مسألة العلوب فإذا قررنا العلوب الفطرة تقرر الوجود الذاتي لله عز وجل سبحانه وإذا تقرر الوجود الذاتي تقرر إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله على مالك جلاله وتقرر الاستواء ثم الكلام ثم بقية الأفضل ومسألة العلوبة دليلة فإذا قررناها بالبداية بعيدا عن السفسطة وبعيدا عن التكلف الذي اتكلف بالمتكلفون وعترف بها الخصم انتهى وانهدم أصله الذي بنى على التأويل أو بنى على التعطي ولذلك ترون همداني هنا وهذا مثال فقط لما يجري بين أهل السنة وبين غيرهم في تقرير العقيدة الهمداني ما راح يتفاسد ألجأ هو الجويني إلى الاعتراف بحقيقة الفطرة السنة قال دعنا من كلامك هذا كله لكن فسر للضرورة التي نجدها في قلب كل إنسان ما تفلسه ولا درس على الجوين ولا على غيره ضرورة يجدها في قلبه أنه إذا دع الله عز وجل توجه قلبه لفوق هذه ضرورة من إنجد لا, لا قرأ ولا تعلم على إيد المعلم ولا سمع الجوين وجدالته في المنابل ولا غير الجوين من, من أن جاءت هذه الضرورة الجوين يتأمل وقال فعلا هذه مركوزة هذه فطرة. الله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء العباد وفطرهم من أين جاءتهم هذه الضرورة التي يتفقون عليها ولماذا أشد أنا وعدد من الناس يعدون على الصابع هم فقط الذين أعلم حق وهذه الأمة كلها للفترة السليمة كلها يضيع إمانها حينما لم تؤمن بما قاله الجوينة وحينما آمنت بالعلو فتأمل قليلا ثم ضرب على أم رأسه وبكى وبعد ذلك رجع رجعة يعني عبر عنها بتعبير لم ي... لا يستطيع أحد يعبر بمثل تعبيره لأنه جرب نعم فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالقلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترق بيننا وبينكم فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا إي لليس الأمر كذلك؟ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم بان صانع العالم ليس هو فوق العالم والمفروض يعبر بخالق العالم لكن طبعا هذا التعبير من تعبير الشيخ حسين وهو يرد على أهل الكلام فكثيرا ما يستعمل مصطلحاتهم لانها اقرب الى مفاهيمهم واقرب الى قاموس الحج علي فعلى هذا ينبغي ان بدلها خالق فإن الذين يصرقون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة طبعا الذين اعترضوا على الدليل الفطري في إثبات العلول عز وجل هم أنه الكلام من الجهمية والمعتزلة ثم الذين ورسوهم في هذه المسألة وهم متكلمة الأشاعر الماتوريتية قالوا أن الدليل الفطري ينقضه ينقضه, كون ينقضه أن توجه الناس إلى يعني أن السماء قبلة لا, لا أنه غريزة توجه إلى السماء لأنها قبلة لا أنه غريزة كما أن الكعبة بزعمهم هي قبلة الصلاة يقولون كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة فكذلك كان السماء أو العلو قبلة الدعاء ولا يعني أنه إشارة إلى علو الله عز وجل طبعا هذا سينقضه المؤلف بكلام بين واضح ثم هو منقوض واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلة في دعائه في مواطن كثيرة فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وقال فجماعة المسلمين الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح وكما يوجه المحتضر والمدخون ولذلك سميت وجهه والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لن يشرع والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجاز ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهو عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله, وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركز في الفطر والمستقبل الكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرج الرحمة أن تنزل من عنده وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقد. فإن واضع الجبهة إنما فصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأي ميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد لكن يحتى عن بشرين المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وإن من, وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته وبعيد من مثله الصلاة قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فمن لم يقلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان نسأل الله العفو والعافية أحسن مبارك الله عليك هل أنت سؤال شوي؟ لاحظ الحقيقي في التراجم نعم. بعض اللي يمر عليهم ما يذكر عن بعض العشياء ما أنه يفضل أنه تذكر يتراجم بعض أئمة الكلام مثلاً مثل همداني ذكر أنه منكم رأس صوفية والحقيقة في تعليقات ذكرت هذا قبل, قبل هذه المرة في بعض التعليقات على الشرح أمور قد لا يقر عليها المعلق منها أنه أحيانا ينسب إلى السلف أمور لا تصح كنسبته بعض الأمور لشيخ السلام الكريمية من أنه يقول بقيام الأفعال بالله عز وجل وهذا أمر لا يصح أن ينسب للشيخ إلا على معنى إثبات أفعال الله عز وجل لكن ليس بهذا النص ومنها أنه أحيانا قد يتعسف من صح التعبير في رد بعض الحاديث التي تتكل على صفات الله وفعالته وقد مر أكثر من حديث في هذا الجزء الثاني بالذات نجد المحشي أو صاحب الحاشية حاول أن يعني يتكلف في الطعام في بعض الأحد مع أنها صحيح صحيح أنه قد يرد عند بعض الأمة قول فيها لكنه تشدد في ذلك ورجح عنده الضعف وكذلك أيضا قد يصحح بعض الأحادي الضعيفة التي تنصر بعض أقوال متكلمة وصفية وفي التراجم أيضا علينا هذه أمور لحظتها لكنها خفية وثاث بحذر وتحتاج إلى إفراد تنبيه للمعلّف لعلّه ينبّه قبل أن ينوّع عن ذلك بكتاب أو برد يشهر السؤال الذي امامي ومهتم به يقول الوجود التي ذكره المؤلف لاثبات العلوم لله سبحانه بالعقل فهمت من فهمت منها اثبات المعاينه فهل يلزم ثبات المباينه اثبات المباينه فهل يلزم من اثبات المباينه اثبات العلوم نعم وكيف نعم يلزم من اثبات المباينه اثبات العلوم لانه اذا قلنا ان الله عز وجل غير خلقه ليس كذلك اذا الوجود غير وجود المخلوقات والله عز وجل منزه عن نفس ولا بد أن يصف بالكمال وأكمل وأحسن الجهات هي العلو أليس كذلك لأن العلو هو الدليل على التمكن والدليل على الهيمنة والدليل على الإحاطة إلى آخر والله عز وجل منصف لأنه الحي القيوم وهو كل شيء محيط وهو العلي العظيم العلي العظيم فأي الجهاد تناسب صفات الله وأسماء من خسنه وعلى هذا فإن كون الله عز خلقه لا بد أن يكون مباين لها يعني منفصل عنه أنه ليس هو المخلوق ووجوده وجود ذاتي يعني بمعنى أنه له وجود فعلي حقيقي ليس توهم كما يذكر هؤلاء أو عقلي كما يذكرون أو معنوي كما يذكرون لأن الوجود المعنوي لا شيء المعدوم له وجود معنوي في, في التصور والأذهان والأوهان العدم له وجود معنوي بمعنى أننا نتصور له أخيالك وهو, وهو عدم قد الإنسان يقول أن العدم لا يتصور لكن العدم إذا عبرنا عنه عبرنا بشيء فإذن المهم أن إذا قلنا أن الله عز وجل ليس هو المخلوقات وهذا حتما وأن وجوده غير وجود المخلوقات وهذا حتما وأنه مباين يعني منفصل ليس منتصق ولا حال في المخلوقات إذن لابد أن يكون وجوده يعني إلى جهة هذا لا بد أن تصوره الذهن والجهة لا بد أن تكون العلم يقول السؤال ما معنى قول الشرح الطحوية لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها عبارة لا نسلم أنه قابل للفوقية هذه عبارة نفات الفوقية عبارة نفات الفوقية جهمية والمعتزلة وطائف من أهل الكلام قالوا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من ثبوت ضدها ذلك أن السلف قالوا يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضد الحقية وهو السفر ذلك أنه لا يعقل أن يكون موجود بلا جهة على الاطلاق. ذلك أن الجهة أمر نسبي لكل موجود فالموجودات التي هي المخلوقات تحكمها الجهات الأربع والجهات الستة أما بالنسبة لوجود الله عز وجل فإنه لا بد أن يوصف بالكمال والكمال بالنسبة للجهات هو الفوق العلو وعلى هذا يلزم ما دام المنازع وهو أكثر أهل الكلام يكرون بوجود الله عز وجل وأن الوجود صفة بوتية عند كثير منهم فإنه يلزمهم بناء على اقرارهم بأن الوجود صفة بوتية أن يكون هذا الوجود إلى جهة على الإطلاق والجهة التي اللائقة بالله عز وجل هي العلوب لا سيما أنها ثبتت في النصوص الشرعية فهي مكتبى النص والفطرة والعقل السريع ولما ألزموا بهذا الإنزام قالت طائفة منهم وأن من لم يصف الله عز وجل بالفوقية والعلو والاستواء على العرش وغير ذلك مما وردت النصوص فإنه يلزمه بناء على القوانين العقلية أن يصف الله بضد ذلك لأنه, لأنه أقر بوجود الله الوجود الثبوتي وأنه يلزم من الوجود الجهل فقال المنازع لا نسلم أنه قابل للفقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضده وهذا من العبث بالألفاظ ومعارضة, ومعارضة العقول السليمة وفطر فضلا عن رد الشرق ويقول صحي السؤال الآخر دليل الثالث عشر صفحة ثلاثمائة ورحمين الإشارة إليه إلى العلوب ألا يكون في هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته شخص ببصره للسماء وقال إلى الرفيق الأعلى يقصد ألا يستدل في هذا يظهرني فيما حدث من المساء السلام أنه قال إلى الرفيق الأعلى وأنه شخص إلى السماء أن هذا من أدلة العلوم بل أي صح أن يكون هذا من أدلة العلوم بل يكون دليلا صريحا على العلوم لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتطلعه إلى السماء ببصره وبوجهه دليل على إثباث العلوم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم العصوم في كل ما يفعل في الطحوين وصلنا إلى الصفحة 394 قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلما موسى تكليما إيمانا فصديقا وتسريما صلى الله أهلا <تقارئي> العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما الخلة كمال المحبة وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا وأخذ هذا المذهب عن الجعج الجهم بن صفوان في البداية قبل المقطع الذي قرناه هناك ثلاث أسطر يبني أننا تجوزناها غير قصد قوله وقد أعجز عن الأحاطة خلقه أي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الحاطة لأنه هو سبحانه يحيط من شيء ولا يحيط به شيء أظن هذه واحدة واضحة وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن تحيط به مدارك الناس ولا قواهم ولا حواسهم الله عز وجل أعظم وأجل من أن تتحيط به حواس البشر ولا قواهم ولا أفكارهم ولا عقولهم إحاطة كاملة بمعنى أن تدرك كيفية ما كان عليه وعلى الله عز وجل أو أن تنتهي إلى منتهى كمال الله ولو حتى بمجرد التصور لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تدركه العقول القاسرة والأفهام المحدودة والقوى الفانية وذلك يشمل قدرات البشر في الدنيا والآخرة فمع الناس في الآخرة يرون ربهم وأن المؤمنين في الجنة يرون ربهم كما يريكم جلال الله عز وجل إلا أنهم وأن الله يقدرهم على ذلك ويمكنهم فضلا منه وإحسانا نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء فإنهم مع ذلك لا يحيطون بالله عز وجل أي بذاته كما لا يفهيطون بعلمه ولا يفهيطون بكماله جميع كمالات لا يفهيطون به جميع صفات لا يفهيطون وجميع أسمائه لا يفهيطون به يشمل عز الخلق عن الإتحاط بالله عز وجل